بتغنينا من فضلك بس يا رب وانت اللي بتحمينا في الشدة وقت الكار انت اللي بتغنينا من فضلك بس يا رب وانت اللي بتحمينا في شدة وقت الكارب، انت اللي بتنصرنا في الدنيا سلم وحر، انت اللي بتسطرنا لو ارتكبنا زنود، وانت اللي بتكبرنا وتخ. ترضينا ورضينا بالمكتوب وانت اللي في الاول وانت اللي في الاخر يا رب رب قلوب